اللهم إنا نستعينك ونستخدمك ونؤمن بك ونتوكل عنك ونثمي عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولكن نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عجابك منادا فجلل دينكم فادم الحق لكن الحمد بالاسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاهل والان والمعارف لا تستدل القنا وعظهرت وكبتت عدونا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا عطلتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا لك الحمد كالذين نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى الله اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا من, يا من علم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا اللهم إنا أقبلنا إليك في هذه الساعة المباركة تائبين نادمين مقبلين اللهم ان مننا الصالحون ومننا المقصرون ومننا المذنون اللهم يا من خذائهم الا ناتوا بظلم نفض يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيدني ما تريد من يقول للشيء فيكون إلهنا وسيدنا ومولانا غارة الرجوم ونامت العيون وأنت ملك حي قيوم من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطرته ومن الذي التجأ ببابك فخيرته إلى هما هؤلاء عبادك وقصوا ببابك والتجأوا بساحتك وتعرضوا لكي فحاتك. الهنا لا تصرف وجهك الكريم عنا. الهنا من نقصد وأنت المقصود. ومن نلتج وأنت صاحب الكرم والجود. الهنا والاصحاب اللهم اجمعنا ووالدينا في جناتك على سرر متقابلين على سرر متقابلين اجعلنا من ينادون غدا في الدار الاخرا ادخل الجن مَتَى انْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْضَرُونَ إِلَى جَنَّةٍ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْضَرُونَ اللَّهُمَّ خَفِّفْ عَلَيْنَا طُولَ الْمُطَامِعِ بَيْنَ يَدَيْنِ ويرتقي في جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا من مرافق النبي المصطفى والحميد المجتبى اللهم وصنا من يده الشريفة شربة لا نضمن بعدها اللهم يا رب الأرباب باسم لا تحرمنا لفته من نورك يا وجهك الكريم والشوق الى لقاك في غير براء او برا ولا في نك مبلا اللهم وفق لي جميع موتنا اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم اللهم وسع عليهم قبورهم ومد لهم فيها بس أبطارهم اللهم اجعلها روغة رياض الجنان ولا تجعل شفاء يا مجيب دعوات المضطرين يا الله رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل زيابنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشهورا اللهم اغفر لآبائنا وأمها فينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اصلح, اللهم اصلح لياتنا وبياتنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأولادنا اللهم أصلح شبابنا وشباب المسيح اللهم اجعلنا كفردين وأمتهم يا كريم اللهم خص منهم الحاضرين اللهم اشرح حدورهم دار لي في امالي وامالي يسره و شرفه و مالك تقول مقام في قومه و ترجئ اليه المعصيه وتضط في قلوبهم اللهم اصلح بيتانا و نساءه اللهم اجعلهم مطاعا فَكُنْ لَهُمْ مُحْتَشِمَاتٍ الْحَاضِرَاتِ مِنْ خَاصَّهُمْ وَالرَّائِبَاتِ مِنْ, من عَامَّهُمْ اللَّهُمَّ جَنِّهُمْ بِالْخِجَابِ برحمتك يا أرحم الراحيم اللهم حصف فروجنا وأصلح حجوبنا وهض أبصارنا عن كل ما يغطبك يا ربنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما وما تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير إلهنا إلهنا إلهنا, إلهنا, إلهنا إنا نشهر إليك ما يعانيه إخواننا في بلاد شتى من بلاد الإسلام اللهم يا من يعلم أخفى. يا من يعلم السر والهجوى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى اللهم رحمك رحمك بإخواننا في غزة اللهم رحمك به اللهم رحمتهم اللهم رحمتهم اللهم انزل عليهم النصرك الذي وعدت عبادك انصرهم في فلسطين وانصرهم في الشام وانصرهم في مورما وفي افريقيا والصاد وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إن أعداءهم قطغوا وبغوا وتجبروا واعتدوا اللهم فقير لهم يدا بالحق حاصدا اللهم أنزل عليهم غضابك ورجزك وعذابك وعقابك إله الحق يا رب العالمين اللهم رفعنا اليك حاجاتنا وانزلنا في ساحتك رضاتنا اللهم فتقبل دعاءنا اللهم فتقبلها منا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنعنا في الاوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة العمور وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين اللهم ول على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ضرنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة مَا لَهُمْ مِنْ حَسَنَةٍ تَمْوَقِمُ عذابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نبينا محمد